Mm-hmm. Yes. usfeel laa laa muntainu tadri musih raa Mõsoen risksab le entender moolibada الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد ما لك من نديم يذكرك و من ياك